اِذَا آتَيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاوصوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاوسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا وَإِن كُنتُم مرضى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الغائط أَوْ لَامَسْتُمُ أَوْ لَمَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَيْدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم من نعمته عليكم وليتم من نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا يعدلو هو للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم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 واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم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 ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكرو به فنسوا حظا مما ذكرو به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويخرجهم من الظلمات النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم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 قُل فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخيه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبانك كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 فَإِن جاءوك فاحكوا بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكوا بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين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 لا تَقْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى لما بَيْنَ يَدَيْهِ وموعظة للمتقين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 ولو شاء الله لجعلكم أمته وحدته ولكن, ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقشى أن تصيبنا دائرة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 حبطت أعمالهم فاصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذكاة وهم راكعون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 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا صَمُوا ثُمَّ تَبَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا صَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحَ بَنُ مَرْيَمْ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 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمستن الذين كفروا منهم عذاب أليم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 اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم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 يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما, أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن, ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم, اثنان ذوى عدل منكم أو او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا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 فَإِنْ عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان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 وَإِذْ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين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 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ لِكُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنَّهُ فِي الْعَذْبِ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ